يعتر النقص للأشياء يخبرنا ذلك بعظمة خالق الأرض والسماء فالشمس على عظيم جرمها تكسف والقمر على بديع جماله يخسف وأما الوجه الذي لا يحول ولا يزول ولا يتغير فهو وجه الله العلي الأعلى تبارك اسمه وجل ثناؤه يرى العبد نقص في الأشياء حوله فيعرف كمال ربه جل جلاله ومن هنا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم من راه من بعيد هابه ومن خالطه أحبه وقد عبر الصحابة عن جمال وجهه بأن البراء بن عازب لما قيل له أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا كأن مثل القمر وأحد الصحابة قال كأن الشمس تجري في وجهه والربيع بنت معوذ لما قيل لها يا أماه صفي لنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا بني أرأيت الشمس كان كالشمس طالعة ومع ذلك قلنا إن الشمس تكسف والقمر يخسف وكذلك النبي الخاتم صلوات الله وسلم عليه شج رأسه يوم أحد وكسرت رباعيته وسالت دم على وجهه ودخلت حدائد مغفر في وجنتيه وعلي وفاطمة رضوان الله تعالى عليهما يقومان بمعالجته ويرى الصحابة ذلك ونقرأه نحن ونترؤه على الناس حتى يعلم كل واحد أن الوجه الذي لا يحول ولا يزول هو وجه الله ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هارك إلا وجهه وفي آية أخرى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ومن هنا نفقه أن كثيرا من الآيات لو تأمنها حقا بل كل الآيات لدلتنا على عظمة ربنا جل جلاله تباركت أسماؤه وجلثنا